آخر من جوانب حياة الشيخ الألباني وهو جانب الوقت في حياة الشيخ الألباني قلت وشيخنا رحمه الله تعالى آية آية في محافظته على وقته وللثانية عنده ثمن ما أغلاه ثمنا. وللثما وللثانية عنده سمن ما اغلاها ما أغلاه سمن تمثل هذا فيما كان بعض الطلبة يعطيه الكتاب مقلوبا فكان ينكر عليه لما يحتاج إلى ماذا إلى أن يعدل الكتاب يعني أنت ترى الآن شوف لكي يعطي أنا أعطي أحمد هكذا هو يحتاج يعمل إلى أن يأخذ الكتاب وإيه ويعدله إلى جهته ماشي طب نجري تجربة عمليات تكون واضح أعطني الكتاب هو لو أعطاني هكذا الكتاب فأنا أحتاج أن أعمل إيه أعدله هكذا وأخرج منه إيه ما أريه فكان ينكر على الطلبة هذا يقول يا أخي اعطيني إلى جهتي يعني هكذا فلو أخذوا إلى جهتي هنا ما يتكلف إن هو إيه؟ أن يعدل الكتاب أنه يكون الكتاب فين؟ في مواجهته حظه حتى على الثانية التي يحتاجه في بل كان يتكلف المال لاجل ذلك كما أخبر الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد أنه طلب النجار ليغير له جهة الباب طبعا هذه الرواية ذكرها بعض من كتب سيرة حياة الشيخ الالباني جزاه الله خيرا وذكر فيها هامشها أنه قال حدثني بهذا الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد فطلب النجار ليعدل له جهة الباب من الشمال إلى جهة اليمين فاستغرب لذلك النجار الفرق يعني انت تفتح الباب كده او تفتحه كده فقال الشيخ له يا اخي انا اخرج خمس مرات للصلاه في اليوم اضف الى ذلك خروجا او خروجين لحاجاتي وهذا مما يستوجب تطويل المسافة من أجل جهة الباب فأنت بهذا تقصر الطريق عليه يتشوف حفظ على وقته ولو تكلف في ذلك المال حتى ذكروا أنه كان ربما جلس خمس عشر ساعة في المكتبة خمس عشر ساعة في مكتبتها الله أكبر الله أكبر. الله, أكبر الله أكبر. شبك شبك يقف. يقف. يأجر الشرق هو نستطيع ان نقول جانب العون على الاسم لأنه ليس من العون المباشر ولا بس أن من العون المباشر والعون المباشر تيد برد أشخد بقع لكم عون غير مباشر غير ترجيب مباشر مباشر مباشر غير مباشر لكن الذي مباشر البرامة خاصة لا يعمل بها إلا الصلاة وليشتراك إبادة عوني حقيقة العقل المباشر ولا دلاها كل من منكر وإلا جهة ايًا <تصفيق> <أنا فتصفح تصفيق> لا انت الغير مباشر الذي قد يتم بين طرف وقد الله الله فنعود الى الشيخ الالباني رحمه الله في محافظته على وقته فتجلى ذلك ما قلت لك في حفظه الثانية من عمره كما حصل من إنكاري على الطلب عند تناوله الكتاب وتكله في ذلك وسالسا ما يجمع على نفسي عملين في آن واحد كما قيل كان يجيب السائل وعينه فين وعينه في الكتاب. كان يجيب السائل وعينه في الكتاب. وما كان يجيب بأوجز عبارة. لما كان حد يسأل في حلال أو حرام، يجيب بأوجز ليه؟ العبارة محافظة على الوقت ومن ذلك لما طلب منه درس أن كان مشغولا قال لهم ما عندي وقت إلا في الدكان فكانوا يذهبون إليه ويعق... ويعقد الدرس في دكان حال, حال شغله وهو يعمل في مهنته تصليح الساعات بعضهم يقرأ والشيخ إيه؟ يشرح وهو في حال شغله رحمه الله تعالى وهذه الليلة وهذه الليلة التاريخية في حياة الشيخ الألباني تشهد لهذا لما أخرج من بعض البلدان سوريا فعرج على بيروت في رحلة طويلة صعبة فلما دخلها ذهب إلى صديق له والذي يظهر أنه زهير الشويش فاستقبله والظن بإنسان هارب في سمن سفر قادم من سفر مسن كبير فار من الفتن والمشاكل أنه يعمل في هذه الليلة أن يغط ماذا في نوم لو قام منه بعد أسبوع لكان إيه؟ معزورا فقال لصديقه أرني مكتبته ومكتبة زوير الشويش تعتبر مكتبة سرية جدا وفيها مخطوطات لا تكاد تطول يد لأن زوير الشويش يعمل في هذا الأمر يعني كما يقال أبا عن, عن جد فأدخله مكتبته فقضى فيها الليلة يطالع المخطوطات النادرة عنده وينظر فيها وينسخ منها, وينسخ منها قلت وسادسا وقصة الورقة الضائعة والرجل الذي لا يهدأ ولا ينام ولا يغلبه المرض على الراحة والكسل إن الشيخ كان قد تعب بعينيه فالدكتور قال له أنت لابد أن تستريح ستة أشهر فقال طيب ننزل على رغبة الطبيب ولكن نعملين نستريح في هذه الفترة الزمنية قال طيب هناك رسالة اسمها زم الملاهي ننسخها. فأعطى بعض الطلبة انسخل فقال ده في ورقة ضائعة من نصف من نصف الرسالة من نصف الكتاب فأخذ يبحث عن هذه الورقة حتى قرأ كل كتب المكتبه الظاهري هذا إليه الراحة والمرض فما ظنك به في فترة القوة والعافية يعمل إيه أما السابعة ففي السجن كان همه وزاهب للسجن أن يصحب معه ماذا كتبه وأوراقه فأرسل إلى ولده أن يدركه في بعض الطرق بكتاب صحيح الإمام مسلم وقلم رصاص وممحاه وأوراق شوف يعني حتى في السجن لا إيه؟ لا راحة ولا نوم حتى خرج من السجن بكتاب مختصر صحيح الإمام مسلم اختصر الكتاب الضخم ده اللي فيه سبعة ألاف حديث إلى كتاب صحيح مسلم لا راحة ولا نوم لا ينام ولا يترك احدا بعده ينام رحمه الله تعالى وهذه السابعة في حياة الشيخ الألباني فهذه سبع حكايات في الوقت عن الشيخ الألباني يا طالب العلم قلت ولذا لا عجب أن يكتب شيخنا رحمه الله تعالى هذا الكم من الكتب الذي بلغ سلاسمائة كتاب وفعلا صدق فيه قول بعض تلاميذه قال الشيخ الألباني لا تعوضه إلا كتيبة من العلماء يعني عشان نعوض الشيخ الألباني عزين ماذا كتيبة علماء كده تقوم مقامهم سلاسمائة كتاب وسانيا خمسة آلاف شريط بخلاف ما ضاع وافتقد في التسجيل سالسا رحلاته العلمية رابعا هذا الكم الضخم من القراءات يعني يكفى نقولك ان قرأ كل كتب المكتبة الظاهرية يعني كما يدخل بعض الناس مكتبة يقول لي معقول انت قرأت الكتب دي كلها يا أخي أنا الشيخ الألباني عشان أقرأ كل الكتب دي كلها. <تصفيق> أنا الشيخ الألباني عشان أقرأ كل الكتب دي كلها. شوف هذا الكم الضخم من القراءات والكم الضخم من التصنيف. قلت بخلاف المشاريع والمخطوطات التي لم تخرج بعد. يبقى هذا الكم الضخم من الانتاج العلمي سببه سبب ايه طبعا الإخلاص سبب. الهمة العالية. إيه؟ سبب وحفظه الوقت ماذا سبب ويمنون بأذية التعليق أو الفائدة قلت ولشرف الزمان والوقت أقسم الله به وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر وهذه قصة ابن الجوز مع بعض تلاميذه لما خرج فوجدهم يلعبون فقال ما تفعلون قالوا يا إمام فرغنا فلعبنا فرغنا فإيه فلعبنا قال ما هكذا يكون شأن الفارغ ما هكذا يكون شأن الفارغ والله تعالى يقول وإذا فرغت فانصب إذا فرغت إيه فانصب يعني قم فايه فصلي وهذا ابن تيميه يروي عن الجد اللي هو جده أبي البركات ابن تيميه ما هو ابن تيميه ده ما كانش امام واحد ابوه كان امام وجده كان امام وجدته اللي هي امه لجده كانت ايضا فقيه من النساء والبلد الطيب يخرج نباته إيه باذن ربه فيقول وربما دخل الجد الخلاء فقال يا غلام ارفع صوتك بالقراءة فقال يا غلام ارفع صوتك باليgeht بالقراءة يعني هو حتى فين؟ في الخلاء فإن حيل بينه وبين القراءة فلا يحال بينه وبين وبينboy وبين السماء فلا يحال بينه وبين ماذا؟ وبين السماء بل سأسركم بشيء ما كنت أحب أن أتكلم به لربما دخلت الخلاء أحيانا يوم الجمعة الاغتسال لسنة الغسل يوم الجمعة كما تعلمون فأذكر فائدة تتعلق بخطبة الجمعة فأنا الآن ما بين عمرين لا يمكنني الخروج ولو انتظرت حتى أخرج لضاعة الفائدة فما أفعل اما ننادي على بعض ولدي اكتب كذا أو افتح كتاب كذا على صفح كذا حتى ايه اذكرها فلا تكون واحيانا والله تكون هذه الفائدة مؤثره جدا فين في سياقه الايه خطبه لان تعرف ان ممكن فائده تعمل ايه الخطبه كن عليها الايه خطبه كلها تكون حجر الزاويه ربما اذكر حديثا ربما اذكر كلمه لامام ربما أذكر معنى مهم ولعل من, من, من أشهر هذا أو مما أذكر من هذا على وجه التحديد الخطبه المعروفة لديكم بالحقيقة الغائبه والتي لها عنوان آخر أين, إيه؟ أين عقلي فالشاه شوف لا يضيعون أوقاتهم حتى وقت الخلاء يا غلام ينادي عليه ارفع صوتك بالخرام وقد قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ يعني ايه مغبون فيهما من الغبن يعني من التضييع والتفريط ولذا يدعو الله يوم, الله يوم القيامه بقوله يوم الايه تغاب يبا يوم فيه غاما شديد جدا لست ادري بماذا يجيب الإنسان ربه لما يسأله عن ساعتين ولا ثلاث ساعات راحت في مباراة كرة والله لست أدري بماذا سيجيب ربه عندما يسأله عن ثلاث ساعات من عمره هذه الساعات لو قلنا الدقيقة الواحدة فيها تسبيحة هذه مية وثمانين تسبيحة من حياة يعني اتكلم في 180 شجره في الجنه نخله لو تحولت الـ 180 الى 180 استغفار يبقى اشوف كم حسنه ومن استغفر المؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل نفس ايه حسنه فين اين تذهب اعمار المسلمين اين تذهب ان تضيع ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسال عن أرضه عن عمره فيما أثناء وتأمل من السائل رب العالمين لا يضل ولا ينسى بعدين خل بالك ده السؤال احيانا أصعب منين أصعب من العقوبة يعني أحيانا يكون السؤال نفسه عقوبة ولعلنا تحضرني قصة ذكرتها لكم غير مرة طالب كان يجد جنبي في الفصل فبعد ما جرس الانصراف كده راح خد بعضه مشي وقال لي اعاد ان انا يعني ارتب اوراقي وكتبي وانظر هنا في فنظرت فوجدت سلاح التلميذ بتاعه فين في الدرج فأخذته معي فجاني لي مغربا قال ثابت سلاح التلميذ ما وجدته قلت يا اخي يعني ابوك يعمل لك على اتفوت ولا حد يموت كنا في الصف السادس الابتدائي قال لي كلمة لازلت احفظها الى اليوم قال مش المشكلة انه ايه يضربني المشكلة انه يديني ايه كلمتين يقول لي يا انا طلعان عيني عشان اجيب لك سلاح التلميذ وانت ايه تضيعوا بالكلمتين كانوا اشد علمين من من الضرب هذا انسان يفهم هذا انسان يفهم ولا عجب كتفه اليوم عليه كيلو حديد. قال <تصفيق> مش عارف مقدم ولا ايه بالوقت. خل بالك معنا شبته هو بيت على ردة مقدم <تصفيق> اخذ بالك فشوف تصور هو خاف منين من الكلمة أشد من خوف منين من الضرب فشوف رب العالمين لما يسأل الإنسان هيبقى فيه, فيه تبكيه وهيبقى أشد على الإنسان منين من, من العقوبة فأين تذهب أعمارنا امه الإسلام ونحن مسؤولون عنها لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن إيه؟ عن أربع نعم عن اربع عن عمره فيما أثناء ولذا قال تعالى والتنظر نفس ما قدمت لغدي ذلك قد بلغ العجب ببعضهم في أمر الوقت ماذا؟ يقول لك إن كان ربما وهو يعني وقت كذا بيبري الألم عشان يكتب يعمل إيه هو ببر الألم ربما ينظر في كتاب أو ربما يردد حديثا يذكره عشان ما فيش حتى هذه الثانية اللي يسترقها فين في إعداد قلمه لا تضيع منه لا تضيع منه فكن كن على هذا وخزها من الشيخ الألباني رحمه الله الذي كان آية في حفظ وقتي لا يضيع منه يعني عمره الله المستعان ولذلك كنت تجد عجبا في حياة السلف طول الزاي ابن الجوزي تبتلث تلاف مجلدة في عمره إحنا بنستغرب ويجي واحد يقول لك ازاي تقول لي إن النبي قرأ 11 جزء في ليلة وعبد الله ابن عمرو الزاي كان بيقرأ القرآن في ليلة لا تقصها بعمرك أنت وبوقتك أنت لين وقتك ايه وقتك ضائع لكن هؤلاء أعمارهم مباركه مبارك فيها وأوقاتهم مباركه مبارك فيها وذلك كتبوا كل هذا كتب هذا العلم كل هذا العلم فنسال الله سبحانه وتعالى تقبلين آخر حصة إن شاء الله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه